قَضَنَا إلَ بَن إصرائلَ فِيكتَابِلَ تُفْسِدَّ فيِي الأررضِمَ الرتَْن وَلَ تَعٌَ وَلَ تَعٌ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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ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 إنِ هذا القُررآانَ يَهدَِّه أَقوَم وَبَِّرُ المُؤمننين الذيينَ يعملون وَبَِّر المُؤمننينَ الَّينَ يعملونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهم أَجرًاَ كبير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 فَمَحَوْونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعََّ آيَةَ النَّه لِمُ بصِرَةَ للتَبتَغُوا للتَبتَغُوا فَضلَِّر رَبِّكُمْ وَلتَلَمُ عَددَ السّنلَ وَْحِسَاب وَكُلَّ شَيئ فَصَّلَّهُ تَفْصِلَ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 وللآخره اكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.malama